بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخا ويتم نعمته عليك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 وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله الظنين بالله ظن السوء Alaihim da'ira al-saw'i wa wadib Allah alaihim walanhum wa agdhalhum jannah ma wasaat nasyirah. Wallaahi junud al-samawat wal-ardh. Wakan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 Yقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يبلك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا, أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظنتم أليا قرب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتوا قوما ضوا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإِنَّا أَعْتَلْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ نُسْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولهُ يُدخِلُهُ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَدْنَاهُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغالب كثير تاخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا فَنَأْبَىٰ أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم Fatussiibakum minhum ma'arwataun b'gayr ilim Liyudkhil Allah fiy rahmatihi man yashak Lahu tazayyilu lakazabina lathine kafarun minhum arذاban alima Ith jajal alathine kafarun fiy qlubihim ulhamiyya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 لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يَـرْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ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 Terima kasih kerana